الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجس لنا رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يلاكم من حد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول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 وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمْ لا, لَا تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا نَوْحَيْنَا وعجر منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ فِي شِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَيَ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذْلَكَّرُونَ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 إن في اختلاف الليل والنيار وما خَلَقَ الله في السماوات ونرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لطاءنا ورضوا من حياة الدنيا وطمأن الذينهم والذينهم عنا ياتنا غافرون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينتهم ربهم بهيما بهم تجري من تحتيم لنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآ